ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم لا يَدْعُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ, دينكم ولي دين. لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحيم بسم دِينِ إذا جاء نصر الله والفتح الى جاء نصر الله والفتح ورائي الناس يدخلون في دين الله افواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا, إنه كان توابا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ من الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب تبت يدا وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى سيصلا ناراً ذات لهب سيصلا ناراً ذات لهب وامرأته حَمَّلت الحطب, الحطب في يدها حبل من مسد لا حبل من